ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أَنَّ فيكم رسول رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ ولكن وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبَ إلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبَ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فَإِن بغت إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حتى الَّتِي تَبْغِي حَتَّى الله أَمْرَ اللَّهِ فَإِن فاءت بينهما بالعدل بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ الله إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ انما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم لا قوم من قوم يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس لسن الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أَيُّهَا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إِنَّ بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بعضا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 يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم فلله يمن عليكم أن هداكم لِلْإِيمَانِ إن كنتم صادقين إِنَّ الله يعلم غيب السماوات وَالْأَرْضِ والله غصير بما تعملون